يا نجمة تحزاني وسني بشجاني يا نجمة تحزاني وسني بشجاني دمعي همل جفني ذبئي ما ضل أمل بويا رحل وكل الأهل. ما ضل من بعد ما ايست من صف وتويهلي جيت شبدم عي ودليل من حزني يا غلي انت نجمه حيذني والبيت كله ظو يسلي اصل لو ما ينت ولا نسى شكلي شاف العظم وضعي ينعي شاف العظم وضعي وغلى للأهل ما ضل أمل يا نجمة حزاني والسنين بشجاني يا نجمة حزاني والسنين بشجاني دمعي جفني ذبي. وكل الأهل ما ضل امل انت يا نجمه تطل بالليله كل اولى حبك نجومي السما وحا شيع نجمة وشقد طورت بس وانا أغلي جو ضو محام من أغلي تم ضويا هو أغلي من راح خذ وقع قلي نو حيث جل اللي ذبيت ما ضل امال بو يا رحل وكل الأهل ما ضل امل لا نك حزاني وسني بشجاني يا نجمة متا حزاني دمع عي ذهمل جفني زبي ما ظل امل بو يا, يا رحل وكل الاهل ما ظل في محنتي هاي وقول من يا قاع نظر شوال دور جواي خابريني عن أبوي وخففي بلواي هو أغلى ما ملقى الرب وهو دنيا فرجعت صامبر فكريني ما أقدر الفرجعت صامبر فكر ذهاب جسني زبي ما ضل أمل بويا رحل وكل الأهل ما ضل أمل sani wasini bashjani ja وويلا كيف لتكتم طر رجوعك لي هقولي لا يضم لا نجم عن وخطى أمالي راح جيل عن حالي لا نبخط امالي اجتب وجل يستي زي ما ضل امالي بو يا رحل وكل الاهل ماظل أمل يا, نجم. يا نجمة تحزاني وسيني بشجاني يا نجمة تحزاني وسيني بشجاني دمعي ذبل وله ذبل اش سوى بي فراق وشراق وان من بعده شيجمع يجمع المياه اذا من صاحبة بدا وان من افقيد ابويا ليشير الدهاء عالم يا نجمة خذيها لبليمه عالم يا نجمة Jismin لبليمه جسم تحل جسم ما ضل ما بال امل او نجمه تحزاني بشجاني يا نجمه بشجاني ما